أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقى ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تَالَ الله آثَرَكَ الله عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميص هذا فألقوه فألقوه على وجه أبيات بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين